فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليه وجعلوه من المرسلين صدق الله العظيم مشاهدين الكرام مستمعينا العزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيوفنا الكرام فضلت الدعاء للاستماع الكبير فضلت الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم الله وبركاته مرحبا بكم في من فيكم آن الى اخر نود ان نتذكر الغرض الاسما من تدارس سيره الصفوه والتعايش معهم في القاتيم وازمانهم وظروفهم الاجتماعية. يعني اذا كانت هناك كتب انزلها رب العباد عز وجل على يعني من اصطفاهم رب العباد برسالاته فكان صفوه الكتب هو القران نعم وكان صفوه الرسل هو سيدنا محمد وكان صفوه الصفوه هم رسل الله وانبياء وكانت صفوة من بعدهم اتباعهم الذين امنوا بهم فذكر هؤلاء اولا يثبت يقين المسلم ويفتح له باب الامل نعم ويعلمه ان هناك قدوات لا تتغير على مر التاريخ يعني قد اصدم في قدوة به صدفض نعم يعني, يعني خلت فكر كما يقال يعني ان, أن تهتز الصورة امامي لكن هؤلاء الصفوة هم القدوات التي لا تهتز لان صانع لان خالقها هو الله وللاختاره هو الله ونعم بالله. زي ما قالوا يعني العلماء ان ان يعني تكون يعني مع الاكوان عندما تنسى المكون واذا ذكرت المكون كانت الاكوان معك جميع فهؤلاء ووص... تصدق ان تصدق انهم وصلوا الى هذا الحد لا. كانوا مع المكون فكانت الاكوان معه صحيح. فعند ذكر صفه الصفة نحن نثبت عقيدة الناس ونحن منهم ونفتح باب الامل ونحن, من... لا... ونحن نحتاج الى هذا الامل لأن الظروف التي تحيط بنا الملابسات التي تحيط بنا وحرب الباطل ضد الحق دائما تعود إلى كتاب الله فرالحطان. ما الصراط المستقيم الحق والباطل ما موجودة منذ أن ما نهاكم ربكم من منذ هذا اليوم منذ هذا اليوم والحرب قائم الحرب قائم ويريد شياطين الإنس إخراجنا من جنة طاعة الله كما أخرج جدهم الأول أبانا آدم من جنة كان له فيها كل ما يريد وكل كل ما يحب نعم دائما عايزين يخرجنا من جنه الرضا جنه التوكل على الله جنه اليقين جنه الصدر جنه العباده جنه الثقه بالله وعايزين عايزين يريد ان يخرجنا سواء كان الشيطان انس او الشيطان جن نعم. ف... ف... ف... فالقصص او الذكر صفوه الصفوه هذا يعني عباره عن ايه يعني يعني شرح صدر المعلم والمتعلم جميل نعم من من هؤلاء الصفوة وما قيل له في القرآن الكريم ولتصنع على عين الله أكبر عليه السلام نا. وأنا اخترتك تمعلي الكريم الكريم عليه وعلى نسبه ونسبه هذا من الصفوة الصفوة هذا من, من العزم الخمسة من قول العزم نا. ما ما العزم أولي العزم سيدنا نوح فاصبر كما صبر قول العزم من الرسل نا. سيدنا نوح سيدنا إبراهيم سيدنا موسى سيدنا عيسى سيدنا محمد حلو. هؤلاء الخمسة الكبار هؤلاء اولي العزم فاصبر كما صبر اولي العزم من الرسل فلك ان تتخيل ان اوحينا الى ام موسى هذه التي صبرت انت بها الحلقه من سوره القصر هي سوره مكيه تنزل في وقت يعني يستهان فيه بالاسلام ويحارب فيه الاسلام ويعادى فيه الاسلام لتثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن اليوم ما اشبه الليله بالبارحة يحارب الاسلام يضطهد المسلمون فنحن احوج الى هذا لنرى ما هي عاقبه من استهزاء بالدين ما هي عاقبة من عاد أهل الحق؟ هذه النتيجة لنرى كيف كان نصر الله. بإذن هذا الله هذا ما نقصده في صفّة الصف. نعم. إذن نسرع الحديث مع فضيلتكم حول سيدنا موسى. رضي الله. بارك الله فيك. مشاد الكرام الكلام مستمعينا الأعزاء مع دالي السامي الكبير فضيلة الشيخ الوسادة الدكتور عمر عبد الكافي نبحر مع حضراتكم حول قصة سيدنا موسى ونبدأها من البداية كيف كانت بدايتها وإلى ما انتهت وأما تضعيفه. الاحداث فيها على مر الايام وكر العوام ومدروس المستفادة منها حتى نسقطها على الواقع الذي نعيش فيه الان واسئلة اخرى كثيرا مطروحة مع حضرتكم على انبساط البحث في برنامج صفوة الصفوة فاصل ونواصل كونوا معنا صفوة الصفوة شاكينا الكرام متابعينا الأعزاء مرحبا بحضراتكم مناً تناً أخرى معنا مرحب بضيوفنا الكريم دالي سامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بكم فينا مناً تناً أخرى بصفة بارك الله فيك. سيدي من البداية وبعض الناس ونحن منهم هم كوسر يقولون ان هؤلاء انبياء هؤلاء رسل استصفاهم الله سبحانه وتعالى واجتباهم واختارهم وزرع فيهم ما يؤهلهم لكي يصلوا الى هذه الدرجة ويترقوا في مدارج الثلثين حتى يصلوا إلى صفوة الصفوة فهل لنا أن ننظر إلى نبي أو رسول طهر نفسه بنفسه أو جاهد بنفسه في سبيل الحق أو جاهد في الظروف المعاشية التي يحيى فيها في البيئة الاجتماعية التي حوله حتى يكون من صفوة الصفوة أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث في البداية الابتلاء ثم يأتي الاستثار دائما بذلك الاصطفاء لا ياتي اولا, نعم. لا, يأتي أولا. لا, لا, لا بد هو هو سبقت لهم من الله الحسنى هذا امر لا. ثم يحدث لهم الابتلاء والتمحيص ويظل كل واحد منهم يكافح ويجاهد في سبيل الحق الذي وضعه رب العباد له حتى يرفع علم الحق عاليا ولكن الله عز وجل لما اصطفاهم لماذا ليكونوا امثله نقيه او مقياسا لما يجب ان يسير عليه صاحب الحق اضرب مثال يعلمك او يعلم اولادنا كيف كيف هي قياده السياره تمام وادس المدرب او الممتحن بجواره لكي يمتحنه فاذا خالف المتسابق او الممتحن نصفا واحدا او بندا من بنود القياده يرسل. ينقص درجه نعم. او لا يصح ان يقود طيب هؤلاء القاده الكبار وضعهم الله سبحانه وتعالى يعني كرموز نقيس عليها فكما قلنا ان مثلا مثلا يعني للغات قواموس اللغه لها قاموس في قاموس اللغه الانجليزيه قاموس اللغه العربيه في لسان العرب في قاموس المحيط و فنقيس بهذا القاموس يعني معنى الكلمه ودقتها صحتها او غرابتها او عدم وجودها تمام طيب في الخلق هناك قاموس هو سيدنا محمد صلى في القياده هناك قاموس في القياده هو سيدنا محمد في قاموس للدعوة سيدنا ابراهيم في قاموس للصبر سيدنا ايوب في قاموس لقول الحق كريم الله موسى وهكذا مم. يعني كل واحد منهم عباره عن قاموس هما مجموعه قواميس لهدايه البشر فانت تسال هل منهم من كابت اسال هل منهم من لم يكابت الله أكبر لابد. لابد أن لا بد أن يكادر أولا أنبياء هم, هم الذين رأوا أنواع الابتلاءات تنزل عليهم شتى في كل وقت وفي كل حين لندرس سيدنا, سيدنا موسى كدراسة مستفيضه في صح هذا الابتلاء طبعا أولا سيدنا موسى العجيب أنه ذكر في القرآن 166 و100 مرة 166 مرة في القرآن في ست... باسمه هكذا. هكذا في 36 سورة نعم. يعني هو اخذ الحظ الاوفر من, من, من الانبياء والرسل في ذكرين في كتاب الله عز وجل نعم. لانه شريحة قصته هي شريحة عريضة بسرعة الحق مع الباطل بوضوح لان سيدنا موسى لم يقتلق بقوم من, من جنس واحد بني اسرائيل لا لا لا هو ابتدأ بالفرعونيه الطاغية والقارون القارونيه الكانزه ها والاسرائيليه والاسرائيليه <تصفيق> <مرة> <تصفيق> <آه>. بالفرعونيه الطاغيه <تصفيق> فرعون طغى صحيح والقارونيه الكانزه <تصفيق> اه ان <قارونة. تصفيق> من قوم موسى فبغى عليه يعني بغى فنرى بماله وعلمه سبحان الله ثم بالاسرائيليه النعلي المبارك فوالا عن سبعه سياسه وحضاب بالضوء لا وثلاثه من اعتى المثلثات على مر التاريخ كله اليوم هناك طغيان اليوم هنا هارونيه كامزه الاسرائيليه سبحان الله يهودية مارقة سبحان الله لان تركت التوراه وغيرت التوراه والتوراه اصلا بعد سيدنا موسى بقليل كانت انتهت بقيه مما ترك اهل موسى كان في بقيه اعترى بعض في البداية الله والله. من البداية من البداية. من, البداية. من البداية. ب... بالمناسبة على هم سير التوراة نزلت مرة واحدة. ااا. كلها. على في الواح نزلت مرة واحدة في مرة الواح. ألواح. ألواح. ألواح. مكتوب فيها. أقران وألقى ألواح. أول ما الجبل على الجبل وعن جبل الطور وارتفت الجبل النور هذا وجبل الطور نزلت عليه الالواح دفعة واحدة. مرة واحدة. مثل من الجنة خلاص. يعني سوف أتى للشفع شاء الله. تعالى لنبدا قصه سيدنا موسى من سورتين من القران يكونان مدخلا لنا صدق. عندنا سوره القفص وعندنا سوره نعم. لتوضح هاتان السورتان لماذا هو تكرار السور في القران تكرار القصه في القران صحيح القصه دائما مكرر هذا السؤال هذا اضراح عن عده وثلاثين سوره تجد قصه سيدنا موسى من مذكوره لماذا في البقرة هكذا مم. لماذا في الاعراف هكذا لماذا في الانبياء هكذا في لماذا في القصص هكذا لماذا في طه هكذا مم. ولماذا في الصفات هكذا كل هذه الصور مذكورة فيها لا. تجد مفتتح سوره طاها غير مفتتح سوره القصص صحيح ولذلك تجد افتتاحية سوره القصص تتكلم عن ايه عن عن الطاضية طاسي مون تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليك من نبئ موسى وفرعون بالحق لقوم خلاص في بدايتها كدا تمام فبدات القضيه بايه القضية من بدايه يا محمد تعالى نتلو عليك قصه الطغيان والحق او قصه الحق والباطل من البدايه هنا الغرض يعني على القاء القصه على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ما هو فضل الله اكبر لنثبت به فؤاد ان كنت في شك مما قد اذن أه... أه... الذين ايه انزل إن السابق... اليهم مقار... والله لا شك ولا افتك ان كنت عاي... عندك شك في المساله كما يقول لا. اسال الذين آه سبحان الله فصوره القصص تبدا ببدايه الصراع فلا بد عندما تذكر موسى تذكره من بدايه ولادته لانه منذ ان ولد ورا في صراع لانه كان منتظر أو ولد بصراع ولد بصراع لانه منتظر قتله هذا الصراع الحق معه هو منتظر ان اول ما ينزل سبحان الله القابله القابلات اللي هما المولدات يعني اسرائهم معروفه عند فرعون ومجرد ان واحده واحد من بني اسرائيل تلد تروح تبلغ عنه فورا لماذا لانه لا بد ان يقتل القابلة عندما تتلقاه لا بد من التدليق فهذا الصراع فاذا سوره القصص تتكلم عنها تعرف سوره طه ما تبدأ, طا... تبدأ صورة طاها ببداية الرسالة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلما يبدأ قصة سيدنا موسى قالوا هل أتاك حديث من موسى إذ رأى نارة فتبدأ بالرسالة أيضا. يعني الطاقة هي... فتبدأ ببداية القضية فيأتي ميلاد موسى صورة طاها تبدأ بالرسالة طاها أي طا الأرض بكلتة قدميك يا محمد ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إذا تذكرة لمن يخشى ثم يقول وهل أتاك حديث موسى نعم وهل أتاك معناها قد جاءك. ليس استفهم لا لا, لا, لا, لا, لا, لا. هذا استفهام تقرير. تقريري. آه يقرأ. هل أتاك لقد جاءك؟ هل إثبات؟ وكان يعلم رسله صلى الله عليه وسلم قبل. لأن, قبل لأن حاجة لا. حاجة. لأن نزلت عليه صور من قبل. فيها قصص منه. فعالمه. فيأتي في في في الطا. هل أتاك حديث موسى قال نعم. حتى لما سمع المرأة تقرأ بالليل. هل أتاك حديث الغاشيه فبكى صلى الله عليه وسلم قد سيدعتان يا أمى الله. وكأن القرآن يخاطره وامن مسعود قريق رأى القرآن وكأنه عليك قد نزل سؤال عن المنافقين لذلك المظالمين نضع انفسنا في هؤلاء في هذه الزمرة تعال الى سورة القصص صد. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لماذا كلمت بالحق لان القصص السابق عندما ناسرائيل باطل حرفوه فنحن يا محمد لن نتلو عليك الا الحق بالمناسبة قد يقول قيل هذا البرنامج عبارة عن قصص أو مجموعة قصص كما تقال يعني طيب جميل القصة في القرآن محور من محاور وركائز القرآن الخمسة فيتمثل خمس القرآن خمس في مقصد القرآن القصة نحن نقص عليك أحسن القصص بما أرحينا إليك هذا القرآن نحن نقص عليك نبقاهم بالحق إن هذا هو القصص الحق وما من إله إلا الله وهكذا يعني إذن, إذن قضية القفص محور أكيد كمحور التوحيد كمحور العبادات كمحور المعاملات كمحور الأمثال وهذا محور القص هذا محور القرآن تمام. مهمة القرآن قالوا هل تقص هل قصصت علينا يا رسول الله قال نحن نقص عليك أحسن القص هم طلبوا من الرسول تمام تمام لأنه يقعد مع بني سيدهم ويحكوا حكايات ويقصوا قصصه وكانوا وكانوا وكان تعالى نحكي لك القصص الحق. بالحق بالحق بالحق. إن فرعون على في الأرض. هذه يعني على في الأرض. لما الله هو على في الأرض بعلى. بعلى. ها. على على يعني منشى. أصلًا مثلًا. لا على. إن فرعون على في الأرض. آه على في الأرض. يذبعة وجعل أهلها شيعة. ده مصري وده إسرائيلي وده ال هذا الكلام ما كان معلوما قبل لا لا, لا لا في البدو هو ابتدع قصيدة عربية وبعدين ايه دول اسياد ودول الطبقات المتوسطة ودول الطوّهان وهؤلاء هم السحرة وهؤلاء عارم الشعب وهؤلاء هم الرعاة الله ها شيع تقسيم عجيب اللي هي الطبقية التي, التي التي التي ميزها بالأسف الشديد التي أبدعها الغرب في في في الحديث خمسة مليون اسود ماتوا من افريقيا وهم ينقلونهم في بدايه تعمير العالم الجديد في امريكا, أمريكا؟ في المتحدة الأمريكية كانوا يقيدون من وهم في الغابات ويوضعوا على البواخر والسفن ويقيدوا بالسلاسل ويقف الكاهن عليهم عليهمات الانجيل ليبشرهم بالعالم الجديد وبرحمه التبصري. وبرحمه يسوع نعم سبحان الله وكان الى سنه 61 يعني تقريباً كان مكتوب في بعض محلات أمريكا لا يدخل السود والكلا. وكانت الحافلات التي تحمل البيض لا يركبها أسود والمدارس التي يدرس البيض لا يركبها أسود والآن دي بعض دي والآن بعض من الغربيين عندهم قضية ال الرجل الأبيض. بس بعضهم ما زال فيه طفولة حضارية. ولكن نحن عندما يحفظ صوت الحق ولا يستبين لانه مش با... لا يظهر بين اهله فكيف بي ان يظهر الى الغير؟ صحيح علف الارض وجعل اهلها شيعة صحيح. يستضعف طائفة منه الطائفة هنا كانت بني اسرائيلي هذه... هذه الطائفة المصبعفة بالذات كانت بني اسرائيل. اذا مصر لم تكن هذا فرعون كان في مصر نعم نعم. اذا مصر لم تكن بني اسرائيل اليوم لا لا مجرد طائفة موجودة طائفة موجودة وكان موجودين من ايام سيدنا يوسف والفرق من سيدنا يوسف والسيدنا موسى اربعمائة سنة فقط ثم ازا مكتوا اربع الطرون وخرجوا النصر والان يطالبون من المدل الفرات عشان بوضعوني <تصفيق> سندي يعني انا اجي ضيف في بيتك ربع ساعة وانيقول طبعا السلام عليكم وبعدين ارجعوا لك المفاتيح مفاتيح ايه مفتاح البيت ليه بيتي انا مكثت من الساعه التاسعه والربع الساعه التاسعه والنصف هذا هذا منطق البنسويد ال ال ال ال اليوم نفس القضيه احنا كيف كان فرعون يعاملهم يستضعف طائفه منه ذبح ابنائهم ويستحي نساءهم بناء على رؤية إذن هو فرعون مع ثلاثة ربما تكون أسهلة كثيرة لكن أود الفاء. إذن فرعون ما كان يقتل كل الأطفال يقتل الأطفال فئة محددة من الناس لأنهم ورد ورد إليه ورد إليه أن كاهن رأى له هو رأى رؤية أن واحد خرج من بيت المخدس فجاء هذا بحر. ذبح فرعون هذا في الرؤية. نعم. وبناء على هذا الحلم وهذه الرؤية الكاهنة قالوا أن رجل من بني إسرائيل سوف يذهب بونكت. هذه تعويل الرؤية. ألف طعنة أصدرت أصدر قرار اي ولد مولود لبني لمن من بني إسرائيل يجب ان يقتل فوراً مفترض مفترض يا لطيف ونعرضه وراء يذبح أبنائهم ويستحي نسائهم يعني يعني ي يطلق بن البنات أحياء ويس بذلك عدد إيه والعجيب في جماعة اسرائيل أنهم كانوا يزوجون إلا من بني جنسه الآن أيضاً. آه آه أبداً أنا أحققيه آه, آه. فا أن البنات من غير أزواج خلاص أن انقرض الشعب الإسرائيلي في مصر. يعني كان عددهم كم كان, كان ست مائة ألف. أنا ذاك آه. آه في هذا الوقت كان عدد باخ ست مائة ألف آه من الصيف آه نعم. فيذبح النساء فكلما تولد مواليد من الذكور يذبح فورا فوراً فكل يومه منتظرة أول ما القبيلة تبلغ جنود فرعون مكنا على الباب ولا بد الدولة دولة, دولة تق تغ... تقريبا مخابراتية دولة بوليسية يعني مخبر لكل مواطن يا الله هذا بول مع بقى القبيلة ما هي أول فذهب عقلاء بني إسرائيل لفرعون كان بني إسرائيل يعملوا عند فرعون الصخرة يعني مصخلين بدون أجر حتى السحرة فنشتغلوا كده طوعيا واختيار مش طوع ك يعني أإن لنا لا أجرن إن كنا نحن الغالبين يعني كنت طالعين اجد وغلبنا موسى <تصفيق> يبقى اذا كان قبل ذلك ايه مجانا مجانا بلقمة العيش يعني شكرا يا الله اه ف هذا جبروت غير طبيعي ف اول قابلات ما تبلغ يذبح الوالد فورا فورا دون نقاش يذبح انا ابن كرامه امه يعني تخيل انت في عام عشر اول ما تلد يذبح وتذبح البنت تذهب للقضاء مثلا قضاء من ان تستقي فرعان في فرع اه هناك محاكم مثلا انا صحيح. ذاك في محاكم, محاكم محاكم من محاكم. كان المحكمة والقاضي والجلات وفرعان فعلا ما ما كان صوت يعلو لا صوت يعلو خلاص أبدا. ما هو قال ما الا ما ارى رب اهديكم الى سبيل الرشاد انا شو الصح والصح يلا طيب احنا نعملها استرجع نعملها شركة. نعملها رسمينة. نعملها انا رشاد كده طب يا استاذ ما فيش استاذ حول ولا خوسة لله ما أريدكم مثل ما سوف نرى هذا يعني يسموهم صع العذاب والعزب واللهم ربنا يذبح عبناه ويستحي نساءه إنه كان من المفسدين فذهب فذهبوا قلباً لإسرائيل طبياً فرعون ممكن تستبق لنا مواليد سنة من الذكور وتذبح مواليد سنة أخرى يعني يبدو أن الرجل قلبه رق يعني هي رق مثبية يعني هي بق مثبية توافق فولد هارون في سنه الايه اعطاء الامان في العام الذي يليه ولد موسى الذبح. عام الذبح يعني موسى ولد في عام الذبح م. ويقول ابن القيم كم قضى فرعون في تسبيح بني اسرائيل من الاولاد م. وكم هو مهموم بهذا ومستعد له ولكن لسان القدر يقول له يا فرعون لن يربى موسى إذا في حجرك وتحت رعايتك ومن مالك وداخل قصر الله يبقى إذا, إذا رضى شيئا الله ونعب بالله ف... ف... ونعب بالله قصص ما القصص له هو... القصص العقيدة جميل قصص يقين جميل. تثبيت فوق لابا ليس خطر احنا نجي في سياق النص فموسى يولد في عامل ايه عامل قتل خلاص نعم ف وبعدين قبل ان اه... توطيئت بتاع القصة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ده مش لبني إسرائيل بها سنة لكل مستضعف في الأرض لا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض يعني أنا أرى أن أولادنا الآن الصغار في فلسطين إن شاء الله سوف يمنوا الله عليهم بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يتسلموا هم فاتيح بيت المرض وأنهم الذين يدافعون عن آخر رقعه في عرضنا العرب الإسلامي ونريد أن نمن لما ربنا أقول إيه مش نريد الله أن يمن لا ونريده بلقظة العظمة لا. أن نمن على الذين سضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض هذا التمكين سوف يعني. ليس لبني الإسراء فقط وإنما لكل من يستقر الله رب العالمين ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون لشاء انتوا تصفعهم ومؤتذبوهم وتحت وتقتلوهم وتذبحوهم وهكذا لا لا لا نريد ان يعني الله عز وجل يريد ان يظهر عظمته وفضله وقوته على هؤلاء ندخل على قضيه الولادة لان دي اول مرحلة واول حلقة من حلقات سيدنا المولود والله قبل الولادة ينازي السؤال ام في في عهد سيدنا يوسف كان لهم حظ وكان لهم مكانة هو لانه منهم وهو جايزي. على خزائن الارض فما الذي يعني ضاع بهم الزمان لا ضاع عليك لما تركوا ما كانوا عليه من دين لا يترك شعب لا يترك شعب من الشعوب دين الله سبحانه الا ويذل لغيره بس بدلتك الفترة قصيرة يعني. لا فترة يعني فترة لا الام فضيل ثلاثة قرون بطير وكانوا اطوال الاعمار يعني ما كانش عن عمرهم قصيرة زينا ولكن لما بع... افتعدوا افتعدت عنهم بالرحمة افتعدت عنهم بالنصر ووصلوا الى الذل الى ان يعني سبحان الله فرعون يسوبهم سوء العذاب بهذا المنطق ولا يستطيع ان له لا لماذا؟ لانهم لأنه عاشوا مع الاكوان ونسوا المكون هل هذا اللي بني اصداد الخاصة لنا جميعا لنا جميعا لنا جميعا كن إذا كنا أذلاء، فعزر الله, الله بالاستلاف، فإن افتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. نوع نختلف مع بعض ونقسم بعض جماعات ونخبط في بعض والأخ يقرأ أقوه، والزول يسوم الزوج سوء العذاب، والزوج يتنكر على زوجته، ما النتيج؟ هذا هذا الذي نحن فيه هوان. هوان هوان هوان, ربزو هوان. ربزو ما مدل. وأو حين إذا أم موسى مفاجأة أن الله يوحي كيف يوحى لمرأة ليست من الأنبياء؟ هذا نوع من الالهام إما اما أو او يقين ياتي اليها كما اوحى الله الى النحل وكما يعني اوحى الى بعض من عباده ها اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه خلاص علمنا نفس انها وضعت انها ولن فلص. يقتل ان ارضعيه خلاص فاذا خفت عليه من هؤلاء الواقفين على الباب فالقه في النهر ارميه في النهر نهر النيل كان بيتهم قريب من نهر النيل. إذا خفتي ألقيه, ألقيه. ما أه. كيف مفهود إذا خفتي أحضميه أهروبي به المتكلم هو الله ونعم بالله ونحن في عقولنا القاصرة لا نفهم لكنها بشر أه. إذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء ده هي بشر مش بشر عادة أم أو حين دخلت في إيه الملهمات لا لا. التي تلهم من الله سبحانه وتعالى فيدرج أعلى تكتب على دين يعني يبدو كانوا على دين يقول لك هذا البيت كان على دين سبحان الله دينهم ماذا دين سيدنا يعقوب عقوب. لأنه حفيث سيدنا يعقوب إذا تسمع النازل يعقوب جده نعم نعم أو حين إلى أم موسى أن أرضعي أص كلامات العربية عجيبة يقولك إيه سبحة يعني سبحة في اللغة مش في مش في المصطلح الشرعي لا لا سبحها يعني, يعني انتشر صحيح. انساح اخلفها حبسها حبسة. فان لم تسبح فانت محبوس في بشريتك وان سبحت فانت منتشر في هذا الكون فاوحينا جميل. الى ام موسى ف... فبهذا, ال... فبهذا الوحي هي ارتقت الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم من خلصها فهمت ادفه رزقت ادفه لفن منت ولا تخافي من ايه من فرعون ان موسى سيقتل ولا طبعا هيقتل سيقتل موسى اه اه اه طبعا ولا تحزن لفراقه صح الخوف والحزن مشكلة الخوف والحزن للبشرية كلها ولذلك اعظم نعيم الجنة. ذا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف من المستقبل ولا حزن على الماضي كلنا اما خايفين من بكرة. يا حزن على ما على ما فات ما فات من الدنيا بس لكن لو حزنا على مفاتنا الأخرى كان هذا الحزن لكان حسنات. يعني لو حزنت على تقصير صلاة حفظ القرآن أقول يا بلغت أربعين سنة وما حفظت القرآن بلغت كذا وما حفظت بلغت كذا وما استقمت سبحان الله. ف... فإذا خفت عليه فأرقيه في اليمن ولا تخافي ولا تحسني إن رادوه إليك بكلها بلفظ العظمة إن الله بلفظ العظمة وحين آه إن رادوه رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فيني جاعلوه وجاعلوه ربض العظم كلها هذان كما تقول المرأة العربية لما قيل لها ما هذه البلاغة يا امراه قالت وهذه بلاغة بجوار آية القصص اوحينا إلى ام موسى قال وما فيها من بلاغة قالت فيها ثمانية أنواع من أنواع البلاغة أمران ونهيان وبشارتان وخبران أما الخبر الأول وأوحينا إذا موسى أرضعي أن أرضعي الأمر الأول فإذا خفت عليه الخبر الثاني فألقيه في اليوم الأمر الثاني ولا تخافي النهي الأول ولا تحزني النهي الثاني إن ردوه إليك البشارة الأولى وجعلوا من المرسلين البشارة الثانية فيها أمران وخبران وبشارتان ونهيان نعم سبحان الله الله المرأة العربية سبحان الله تمه هي مش تمه أحد عاشقة اللغة فتفتقة بهنا ما إحنا نكدنا على الأولات في اللغة أخذ مدرسة العربية وهو كاره للغة هذه الكلمة إذا كانت مرفوعة فهي فاعل أما إذا كانت في أول الكلام فهي ممتدى لا ممتدى ولا فاعل يقول له عقمة آية سورة يقول له أعرف ويمر على قواعد الإعراب ببساطة وسهولة لأنه عنده ملكة لأنت تجيبه وبيتعتقد وتجيب له كلمات سبحان الله كل الكلمة مش عاد في الحالات القاعدة الجامعة ربما اللوم على ال على وزارة ليس على المدرس لأنهم أهانوا مدرس اللغة العربية تحديدا على قد نشوف حتى بالدراما حضرتك علينا يعني, يعني على من المدرسين أنا أهب أبنائي من مدرسي اللغة العربية أن يجعلوا الطالب وطالب يعشقوا اللغة هذه مهمة أبنائنا من مدرس ومدرسيات اللغة العربية حقيقة وأن المدرسة تعمل يوم كامل لا ينطق فيها الا بالعربية الفترة. وماذا تفيد اللغة العربية يا ولادي ماذا تفيد العربية تفيد ان نفهم كتاب الله فإن فهمنا كتاب الله طبقناه فان طبقناه نصرنا رب العباد فانصرنا رب العباد علينا همة الاسلام وعلم الاسلام فلا يحاسبنا رب العباد يوم القيامه القران كتاب تعبد اه القران منهج لا لا لا القران منهج ان طبقناه صالح الراعي والرعية والحاكم والمحكوم وصالحنا جميع الرجال والنساء كبار ونصدرهم انتم عالم بشؤون دنياكم بشؤون دنياكم في الكمبيوتر في التخطيص في التنظيم لكن كله وفق منهج الله يعني عبادا لله سبحانه وليس صح. الا عن طريق القرآن الذي نزل بلغة عرب بلسان عربي مبين, مبين. المهم وضعته في الصندوق انا ادخل في تصوصيل المفسرين وهم القته في اليوم وصل الى الشاطئ الآخر. الشاطئ الاخر عند قصر فرعون قالت الاختي قصي اه قبل ما تقصه قبل مم. ما تتقصه اثره يعني نعم فالتقطه اهل فرعون التقطه هي القته في النيه في اليوم وضعته في, في الدور ذهب بقدرة بقدر الله الى قصر فرعون تمام؟ لا ها ولا ولا أخوتي هي خايفه من من اصلا من فرعون. طبعاً ووصل لفرح فيه. اللي فرعون في بعثة. سيوصل موسى. خلاص. المنطق. فالتقطه قال فرعون. اللي اللقطة. اللقطه تدل على الفرحة. لما تلتقط شيء الله وجدك كذا أمم. تلتقطه الح ال... ال... ال... ال... الطير لما يلتقط الحب. سبحان الله. يفرح. أنا صلّي الله عليه يقول كنت لأ أحب القرع يقطين. فاحببته لما رايت الرسول صلى الله عليه وسلم يلتقطها من طرف الصحفة فالالتقاط لشيء محبب فالتقطه والله انا الان نقرح القرع يا بنا اي قرع حياتنا قرع فالتقطه آله فرعون خلاص. ما يقصد من آل فرعون؟ من آه آه آه فرعون حرم. آل فرعون حرب زوجته والحريم العام التقاطوا آل فرع آل فلان آه المهم راح على القصر الذي يملكه فرعون وآل فرعون فالتقاطوا آل فرعون طب دايما اللقطة تكون صير ليكون لهم عدو واحد وحزن. وحزنا وهم لا يشعرون عدو آه صاحب حق وهو أصحابات طب حزنا حزنا لأنه سوف يزور ملكهم على, على يدي هذا الفطف الصغير الفطف الصغير لا يوجد شيء لا لا لا لا ولا حرب ولا ولا حراسة لا يستطيع عثمينه لا يوجد طفل عايز رضعة لبن بس من المقدر والقادر في هذا الكون الله, الله. هذا قصص التوحيد تعالى درسلنا التوحيد هل هو التوحيد ده سيد العقيدة صح فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزن وهم لا يشعروه لأن الإنسان العشرة لا بمستقبله إلا إذا يعني يعني استقام على طريق الله المهم وأصبح وقالت ااا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وطبعا هي لما ألقتوا لك أن تدخل أوره وأصبح فؤاد أم موسى فارغ إن كادت تبدي دولة أربطنا على قلبها تكون من المؤمنين بل. هذه البشرية الخالصة الخالصه اخذ ابنها بيدها داخل صندوق وتلقيه ولا تدري الى اين هو ذهب الشيطان يعرف في هذه الحالات يعني كيف يعني سبحان الله العظيم كيف تلقي يعني هذا الطفل الصغير الرضيع بهذا الامر وكان مكان في في في في حضنك ضميه وخلف الامر لكن العبد اذا ايقن بما عند الله ربط الله على قلبه فمن لم يربط على قلبه فليس مؤمن مؤمن وذكر الصبر عند الصدمه الاولى ما. ليه انت أول ما الخبر يظهر ايه المؤمن من غير المؤمن واحد يقع على الارض واحد يرتعش واحد يخاف انسان ثابت ولا في شيء الملك ده انه في ولولا الربط المهم فاما صندوق صار وصل التقطوه يالك اول ما كان يرى موسى احد لا بد ان يحبه سبحان الله آه. ما ربنا ايه والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني حتى يقال ان فرعون احبه لا الحب الهي زي الامر زي بالضبط يا جبريل ان احب قلانا فاحبه بالامر بالامر والجبريد يقول للمليات أحب أحب فلاس ويضع القبور في الأرض رب في أي منطقة يقول لا ما شاء الله عليهم هذا حب وفي ناس فلاحظة بالله يعني إذا رأيتم أبغطهم ممكن ما تعرف هو من وسبحان الله فقالت وقالت فرعون المرأة فرعاون قرة عين لي ولك لا تقتلوه هذا ولد واضح أنهم بني إسرائيل أنه ليه يعني شكل مع ملامح. ملامح طبعا في ملامح مصرية في ملامح إسرائيلية الأجناس سبحان الله فقرة عين دي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولد فقال لها قرة عين لك انت يقول العلماء لو قال لها ولي كان هداه الله هو اغلق الباب من اذا فرعون هنا مسير ام مخير لا مسير اصطف المخير مخيف ليس مسير لا لا مسير المشاريع مخير, مخير هو هو اختار يعني هو يعني موسى لم لم يرى منه فرعون ضرا ولا نافعا بعد حتى يكرهه ويغلق الباب لا هذا لانه هو لا يريد اي هو هو لا يحب احدا الكافر لا يحب احدا الكافر لا يحب الكافر يحب الكرسي يحب المنظر الفجر يحب ايه انا يستمر عبد الملك البغراوي يقول نعمه الملك لو دام طب وبعدين يعني, كيف يعني سبحان الله نعم امراه فرعون قره عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون لا يشعروا ايه في المستقبل القادم واصبح فؤاد ام موسى فارغ اصبح يبقى ده بات ليله نعم اصبح نعم مثلا في المساء اصبح الصباح واصبح فؤاد أم موسى؟ فيها عنصر الزمن إذا في في في فارق هو الزمن نعم صحيح وفي قراءات يقول وأصبح فواد أم موسى قارعة القارع هو ال إيه ورجل يعني خلا رأسه من ال الشعر ناس قارعا يعني ما شاء الله ليس فيه إلا إيه إلا التفكير في موسى موس لا لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين فأرسلت إمبراطور الأتبر قال في نقدية قصي شوف ورحتي هنا قل فؤاد وقل قلب في. نعم نعم نعم نعم. يعني تقلب القلب. يا رب. والفؤاد. يعبر عن إِسُوءِ الدَّهِّ التي تخص الروح والمحبة والكرهين. لكن صبر أم سيدنا صبر أم سيدنا موسى على هذه الفجيعة من عند الله سبحانه وتعالى عبطنا على قلبه طبعاً لأن الله ينزل الابتداء وينزل بجواره المطف. لكل البشر لكل البشر أم لأمة مسلة إنه أو أو لا إن هي لا هي لكل البشر ولكن للدرجة الأولى لمن وقف على باب الله وعلم أن مال المبتلي بس بس فأنت لما يجي لك المبتليات تود من من الله بس بس زي إيه زي زوجة جابر يدور وقوله لما بنهمة جابر بن عبد الله آه قال والله إن أمانة إن قومنا استودعوا جيراننا وجيراننا أمانة وجاء أصحاب الأمانة لأخذها فأبل جيرانه تسليم أمانه فرأ أخطائ جيراننا أخطأ رأطيبونا أخطأ كنا عندنا أمان وأخذ الأمر صاحب الأمان أخذ الأمان هذا بيك أي منطقة عجيبة سبحان الله. وقالت أخته قصي فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون بصرت به عن جنوب يقال عن هنا تقديم وتأخير في سياق الأحداث مولاد. بالضبط كده بالضبط كده بالضبط على في القرآن الكريم من هذا التقديم والتأخير إلى مركز الحدث على الأهم في المهم أن سيدنا موسى في أصبح, في أصبح في أيد أمينة، ثم يرتفد أصبح في أيد أمينة لأن الله عز وجل هو الذي وضع هذه الأمانة حول إطار هذا الرضيع بدل أن يكون شيء، بس. مش عشان هو هي أيد أمينة، آه. لما فرعون يده ليس قادم، العيد ليس أمينا الله، وعندما قالت لأختي قصيفة بصرت فيها عن جنوب، عن جنوب يعني إيه يعني قال عن جنوب عن حب. حب معرفة ال و وطمنا على أخيها أو عن جنب بكي لا ترى أنها تراقد فدخلت قالت أنا أرضعه أم كانوا يسألون عن المرضع مرضعه ف فكل امرأة يعني تحريم المرضع جاء بأمر من الله يعني فرعون لم من يخطر بباليه مثلا يعني أنه يقتل أبناء الناس ويأخذ هو ولدا رضيعا يربيه ليلبس فيه من عمره سنين مثلا الله عز وجل يعني يمنع الشيء على رعيته ويستحله لنفسه نعم اللي خلى خل بيقتل عذاب وسوف نرى ماذا سوف اصنع ايه اي قضيه الـ الـ الـ انه يستبيح لنفسه في الاخر انا ربكم عادي يعني انت <تصفيق> به عن جرمهم وهم لا وحرمنا عليه البراضعه من قبل من قبل ان تصل اخته المرادة المحرمة عليه يمسك اي مرضعة يأبى صدرها ويفضل يتكي يتكي احنا تهلع طفل الله ولا الله. في لبن صناع ايامها ولا ما لا فيش كلام ده سبحان الله العظيم ولذلك الاولاد عندنا احيانا عاطفاتهم صناعية نحونا من اللبن الصناعي سبحان, سبحان الله. الله لان الام تصطر بسرعة عشان عايزة تروح العمل تسيبه بقى يرضع من اي شيء بقى هيربونات يرضع كشبي ضعيف <تصفيق> سبحان الله فنظرت <تصفيق> <تصفيق> به عن جنبه يا ابني من من سر ما يضحك يعني هيا آه والله صحيح. لأن الحنان الذي كان عندنا لأمهاتنا وأبائنا وتقديرنا لأيديهم ورؤوسهم وأرزولهم وطاعتنا لهم بعث هذا الحنان المتدفق الذي تدفق من أمهاتنا لنا لكن الأولاد الصع ال ال الغرائب سر عجيب آه طبعا العاف يقولك فيه أشعة غير مرئية تخرج أثناء ربع الأم لابنها ولكن الولد في الأيام الأولى لو حملته أي إنسان غير أمه يصرخ، لكن أول ما تحمل أمه يص، لأنه تحول يعني تعوض عدة شهور على دقة قلبه. إذا إذا حمله أبوه؟ أبوه نسوى. لا يرحم الله تبع تبع. فشوف شوف كرمه الله. وحرمنا عليه المرض عمن قبل. فقالت، قالت في أخطوب، هل أدون لكم هنا نلاحظ تدخل الله سبحانه وتعالى في كل شيء، أما الوصفة على عين ثلاثة الله، تمام ما ما سنة لا لا سنة لا يعني ما يعني ثمن كل خط، شوف لو أنا وصل إيماني درجة عالية وأنت والإخوة المشاهدين والمشاهدات وأبنانا وصل إيمانهم في, في في الدرجة العالية هذه لرأى يد الله في كل شيء، قال علماؤنا إن لله يدا خفية. دعها تعمل ولا تتعجلها فانما الامور بمقاديرها لا الله دع دع يد المقادير تعمل ونعم بس سأل سأل سؤال هل هو مدبر ام مدبر له قال والله مدبر له له اصبر بما لك. دبر لك أنت انت انت ليه انت عملت اللي عليك بس اترك الامر كله لمن بيده الامر كله بس بالله وحرمنا عليه المرضع من قبل فأنتم أنا ممكن ادلكم على أهل بيت يدخلونه لكم وهم له ناصحه جابوا أمه أول ما أمه دخلت وضعوا موسى على صدرها التقم سديها قال أنت أمه لاحظ لماذا قالت نحن من بني قوم لا يرفض أسداءنا الأطفال هتولي أي طفل على صدر تنبيه يخبص رد حصيف وفي الم وفي المع... وفي الم مندوحة عن الكذب يعني يعني لما تعرض أمر كذا سبحان الله دي... تبع لك عن قضية أن تدفع في شرك الكذب لو لست أمة لست أمة لا آه فلقد نحن من قوم جاب جبع عامة لا لا ممن الرجل يقول منا منا قام كبراء العرب الكثيرة من هذا أبو بكر على رسوله قال رجل يهدينا الطريق ما قال على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما قال محمد أسماء عداء ولما سؤل الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجل ما قال, قال من ماء لا قال من, من ماء يعلم ذمة الأونية السائل بس. بلا شك فقال من ماء قالوا خبائرة العرب كثيرا أسمح خالد الله سبحانه وتعالى كله على الله علمت تقو... ونام بالله ما. ونام بالله كل على الله علمت أخشى أم سيدنا موسى أن يؤتي لها بمولود كتجربة سوف تثق مثديها ألا ملأض هذه أم يعني أسرة مؤمنة مش في أسرة تروح على التأمين شامل إذا أنت ندخل في مش المجتمع لا إحنا كنا على التأمين فما بالك بالمؤمن إلهياً بأسرة بأسرة رميات أركان على الله طرفة وحسبة فرد الله إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن عينها. سبحان الله تقر عينها أن ابنها إيه معه ولا تحزن على إيه على فراغ سبحان الله العظيم خلاص لا تخافي ولا تحزني تمام خلاص أي ولتعلم أن وعد الله حق إن ردوه إلي و... و... ولم تأتوا جعلوا من المرسلين أربعين سنة ينتظر الوادي أربعين سنة يا الله الله نور على فضلك يعني لا نتعجل قدر لا الله, الله الموصل فينا خلق الإنسان ونعمة لكن المؤمن مترىء ينتظر قدر الله به. يقول الله والله ما اراد الله خيرا خير لكن إن ردوه إليك بسرعة أيوة. بس عالو عالو. بعد 40 سنة من يصل 40 سنة ممكن تقول بعد ففينها رسو فين الرساله وبعدين إيه هي ظهر لها الكتاب يقرأ من عنوانه في أول لحظات رد إليها فتنصدر فرد الدهت التالي والله هذي الأم منصفه ها طبعا هذي طبعا. سبحان الله منصفه هو. درس لكل هو دي, هو دي أي أم سبحان الله العظيم ها أنا أم الكريم دي قضية أخرى أم الكريم دي قصة ها سبحان الله إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين آه. فرددناه إلى أمه كله بلفظ العظمة ليه ليه بلفظ العظمة لأن مه. هذا الطفل عنده فرعون مناسبة المقال هاك الله ابنع من... وبعدين فرعول ده مش, مش ده ب... مش ايه يعني مش مش اب عادي ده حاكم بيقتل ويذبح ويذبح بني اسرائيل ويذبح الذين ولدوا في هذا العام وهذا ولد من بني اسرائيل الله عايز عايز المقومات كده ايه ها صحيح ماشي خلاص عظم هاك واذا العنايه لاحظتك عيونها نم المخاوف كلهن امان ها ها ها وبعدين نسيت ال تنظير في في سورة تطاها قال ايه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا طلب منه ايذا الى فرعون قال قال قد اوتيت سؤدتك يا موسى ولقد مننا عليك مرة اخرى اخرى الله مره اخرى هي مرة اولى اه صح هذه الاخرى هذه الاخرى الله يبارك لك اه و لقد ما نمنا على المنطقة كل مرة تقولها لا مرة عشان تعميد أص موسى تتقلب في إيه ولا تصنع على عين سواء هي أخرى أولى أن النعيم مكرر عليك الكرم متتالي ماذا تضربنا ب بمرة أخرى هذه المرة أنا ما كان في فرعون في قصر فرعون لا أي أي مرة. لا يا يا يا قبيض يعني يا ربي إشرح لي صدري أنا راح في فرعون نزل شر السط وأستبي واحد العوضات المدساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي انا رجل شديد وعصبي ومتسرع احيانا حيث واحد يهزين كذا شوية سبحان الله هارون اجدد به واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بطيرة قال الله عز وجل قال اوتين سؤلك يا, يا موسى, موسى. الان وانا اذكرك بس انت كنت صغير ما تدرك ولقد منم عليك مرة اخرى من صغير فاخر عشان بصغل سنة ايامه احينا الى ام احينا الى ام احينا الى ام تعالى الى تعالى الى مدول الاسبال انه خفير اولا انا معي ولد هو اغلى شيء عندي ولسه مولود لما تخاف عليه اقلفيه اقلفيه في التابوت اقلفيه في اليوم. فاليورق الذي يغم خلي بالك هم الالفاظ شديده قوي اقدريه يعني انا اقدر ايه الحجر اقدره في التابوت فغنزهني في اليم فاليورق الذي يغمه بالسحل اذا انا امرت الريم الا يغرقه ولا يأخذه ولا يبتلعه ولا ينهي حياته ولكن امرت هذا الماء ان يوصله الى السحل الاخر لكن الذي بعدها يخيف اه ياخذها عدو لي وعدو لا عضو خلاص آه. تحراف أم موسى آه. خلاص وهو ألقيت عليك محبة من هذه المحبة تمنع أي التمسك لأنه حبيب الله الرحمن يقول هذا الاسرق عامي لو بيش تبع كبير أنا أود أن أقف مع على الحالة المفسية الأم سيدنا موسى آه. إذا خفتي اقذ فيه اقذ فيه فليرقي يأخذه عضو, عضو. يعني فأين الأطمئنان أي... أين الأطمئنان لا. حتى مش أخذه يعني ولي من عندنا عبد من عندنا رجل من عندنا عضو لك أن تتخيل من ربط على قلبه من الذي رب العباد عز وجل قال ماذا ماذا تخشى أبا بكر قال رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرعانه نحن في الغار هو. هو لو وصل على يشوفنا ولو دوم جايين حيا أو ميتا حيا أو ميتا يعني هم يجيب محمد بيوسين قال ما ظنك بيصني الله سالسان الله إلا تنصروه فقد نصره الله, الله, الله إذ الذين كفروا ثانيا ثميني ثم في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن الحزن أيضا لا تخافي ولا تحزني إن, إن الله معنا إن الله معنا لا. وليه إن الله معنا لعشان تاخذ من معية من انت معه لم يقل إن معنا الله لا, لا لا إن الله معنا قدم لفظ الجلال على لفظ المعين ان يكلم موحد في ارقى درجات التوحيد هذا أمر طب بسيطة. سيدنا موسى قال ان, إن, إن رب. مع ربي بني, بني إسرائيل. إن ربي معي هو هو قمه الادب ايضا لكن يكلم بيكذب بني اسرائيل فبني اسرائيل عايزين انا مع الاول قبل الجلاله وكده انا إن انا سيدنا بيكلم. سيدنا الرسول يكلم اكبر يعني الناس ايمانا وهو الصديق بعد رسول علي الله عليه الله تمام لفظ الجلاله على لفظ معي لأنه من يكلم يكلم اصدق الناس ابا بكر. ابا بكر. يكلم واحد من الصفة. يقول ان, إن الله. ابو بكر. ان الله خلاص واحد حتى مش عايز معنا. ان الله خلاص الله فيها خلاص. ترس. يكلم معنا. خلاص. الثاني يكلم جماعة جبناء. جبناء. خوفين. الا ان ندخلها ابدا. وانش هنعمل. اذهب انت وربك ان معي. طب خلاص. رب. يا الله وما لس إن, إن... إن... مش... إن معي الله لكن فرق عجيب إن معي مش قال إن معي الله والله إن معي ربنا لا إن معي ربي لأن انتوا ذكر عباد أخرى سنة تصفوهم ما كانوا في سوء الأدب مع روح الله يعيسى يعيسى إنما هذا هذا يستطيع ربك رضبك مش لا ربنا لا واضح واضح أنت عارف في رحم القصر ها. ها. ف ف فال... ال فيه في التابوت فقرفيه في الجمل فليُلقِه الجمل بالساحل يأخذه عذو لي وعذو له لكن شف هذا كله واتقيت عليك محبة مني ولا تصنع على عين تخيل أنت من صنع على عين الله تعالى الله يعني واحد مستقل الله يعني صناعة ربانية خاصة سبحان الله ولا تصنع على عين ثم هذه المرحلة. هنا ماذا يقصد ربنا سبحانه وتعالى؟ الكلمة لم تقل لنبي. لا. لا ما. إلا, إلا سيدنا موسى. المحبة وصناعة خاصة. أه و... كلهم صناعة. ووو وقال له لا. في طه وأنا اخترتك صحيح. بس سيدنا محمد هو المختار. وقال أقال لموسى وأنا استفيتك. سيدنا محمد هو المصطفى وسيدنا موسى. سعه الى الرسالة وسعه الرسالة الى سيدنا محمد الله <تصفيق> عليه الصلاه والسلام نعم من سيدنا موسى خلاص وصل الى قصر عون وبعدين جاءت امه يفرض لها مبلغ من المال قال صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله من توكل على الله حق التوكل سبحان الله رزقه كما رزقت أم موسى ترضع وليدها وتقبض أجرها الله يا الله ودى من بيت صغير إلى قصر فرعون ودى المهية رب المربية بفي مربيات في القصر فيسمى موسى من هذا اليوم الوليد الملك سبحان الله يرامي. هي العزة ده جميل. يصير فرعون وآسة مرأة فرعون وخدم القصر وكل من في القصر في خدمة هذا المولود ولذلك قال علماؤنا ما حمى الله موسى بمدافع ولا رشاشات ولا جيوش ولكن حماه بغلالة حب رقيقة تحيط قلب أسه فرعون فكانت هذه الغلالة هي البوتقة التي تربى فيها كريم الله موسى في هذا المكان المحبة دي شيء كبير كبير كبير سبحان الله إله إله آه يوقع محبة هذا الطفل وسبحان الله يقول ابن القيم انظروا طفل من غير ام يذهب الى ام من غير طفل ويرزق حب هذه المرأة التي لا طفل لها وخوف هذه المرأة التي القت بطفلها ثم يجتمع موسى مع الام التي ولدت والام التي احبت فيا جلال قدر الله يا الله جميل, جميل ولد من غير ام يروح عند ام من غير ولد سبحان الله وبعدين يجمع الكل هذه الام اللي ولدت وادي الأم اللي الحاضنة المخبرة سبحان الله وكل ده فرعون ينفق فوق بأمواله على مش على موسى بله موسى وهارون ومريم أخت وأمهم والله علمنا كل إخوة تنين ولما ما ذكروا في التاريخ كل ده يرتاع في القصر يا مريم. مريم لا لا يعني يقال إن اسمها مريم أو كلفم أو كلثم ما هي من لكن يعني يقال هذا ساموا ف... لا يا أخت هارون يا نعم يا أخت هارون زي أخ العربي يا أخ الإسلام يربى يعني موسى في هذا المكان يقال كان عمره ثلاثين سنه في القصر في القصر ابن فرعون كاد كاد ماذا يظن الشعب في موسى ابن فرعون ابن لا ما. لا يعلموا انه من بني اسرائيل يعلمون اه, آه. عام كله معروف أولئك متدين سبحان الله سوف لا كيف أن نعرف بمستقيم الطويل؟ موسى فرعون لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا ما كان في لا, لا لا موسى بن عمره. معروف كبر ما هذا تجول في المدينة يبدو العاصمة يقال كان في عين شمس منطقة عين شمس م. يعني هكذا يقال يعني في مصر هي منطقة ثرية يعني بالضبط كده او يعني خان الحجر والحي المنطقة دي, دي من عين سمس والشرقية وانت رايح كده كان في عين سمس ان اصال الحجر بمثال هكسوس بالضغط هذا اللي أرضى عليك فنزل المدينة على حين غفلت من أهلها مين مين سيدنا موسى كابل وانت نزل يتجول يبدو ما كانش يتجول في المدن من قبل كان في هذا الوقت الشعب الإسرائيلي في مصر يذوق سوء العذاب من الفرعون وجيشه وقواته بالرغم مرور هذه ال 30 عاما لا لأنه هو كان انه ما كبروا بعدد ضخم دي كانوا يخاف منهم فكان يبغضهم بغضا عجيبا فكان يقتل يذبحهم سبحان الله ويذوب وزيرهم ويفتك بهم سبحان الله المهم هو نزل وجد المنظر أمامه وجد رجل من شيعته واحد قبطي مصري على الضن الجنس يعني مش مش دين مم. اه اقباط اقباط و... واحد من شيعته وواحد من عدوه ويتصارع عدوه كيف اه عدو قومه لانه يعادي بني اسرائيل لانه سبحان الله يكرهونهم سبحان الله اذا وقف. ليس فرعون وحده لا لا فرعون هو ثبت العداوه سبحان الله لا تبني شعوبا ولا لا واسد أتمن ولا أمة. إذا بيعني من حال بني إسرائيل وهم مكرهونا كيف؟ مرهون بالقرآن وخلق ذيهم بصراحة. لا حول ولا بالله. لكن سيدنا موسى أراد أن ينتصر ده يعني ضد ظلم لأنه فيه هو رأى ظلم أمامه. م. هو يرفع فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. كان يعلموا أنه هذا موسى ربيب فرعون. طبعًا طبعًا. يعلم. عار عار. فسقت ودي دد اتحادنا هذا باد للبر. المسمى هاخدوني. فسأنا موسى بس ريح يدو على الرجل كذا. والأخير يعني فرعون يظلمه أنت تظلمه يعني. فركزه موسى. ركز يعني زأ زاحه بإيه ب بخفة. قضا عليه. على هو مزيح كده رج وقع على ضار خرج صور. قوي وكذا. على ما شاء الله. ركزه موسى. فقضى عليه اول ما عشان كده قال هذا من عمل الشيطان سيدنا موسى كان على اي دين انا ذاك ثاني قال على دين جده يعقوب ودين الخليل ابراهيم لكن هنالك كان صراع اه طبعا في صراع في صراع ولكن في العالم كان خطط سريعه اخرى انا <تصفيق> ان هو الرب يعني. وسيدنا موسى حتى الان لا لا لم يعبد رب العباد لا لا لا لا, لا, لا خالص نهايه نهايه ولكن ظلت אסيا تتقبل جوار موسى كامه تتبناه بقوة لم يطرده فرعون ما هو رب البيت سبحان لما يؤيد لما يؤيد أحد في داخل بيت عدوه مكرّب. علما إله الله سبحانه يعني فرعون يريد أن يبيد ولكن الله يريد أن يستبقيه فمن الغالب إرادة الله لا غالب إلا الله. إرادة الله. أيل لو الله. رحت غرناطة تجد على القصر بالأخمر كل الجدار لا غالب إلا الله لا بالعربي نعم الآن في إسبانيا لا غالب إلا الله لا غالب إلا الله لا تقول للقصر مخطوب كثيرا تقول لك كتما إلا الله سبحان الله فلا غالب إلا الله ف... وكذاه موسى فقطع عليه قال هذا من عامر الشيء رب اغفر لي فغفر له ثاني يوم نازل لغى نفس رديد من الشعاعات ده يبدو بتاع مشاكل بيدا مع واحد ايه وزاكل سبحان الله سبحان <تصحيح> الله فالمهم يعني قال موسى إنك لغوي مبين هو في ايه ان تكون لين تعملين مشكلة فلما سيدنا موسى ماشع على رجل عشان يخلص بينهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأهل الله الله الله الله الله الله الله الحجاب هذا ماذا تنتشر يا موسى أتريد أن تقتلني سبحان الله ان تريد أن تكون جبارا في الأرض الله جبار سيدنا موسى يكره فرعاوه بابا قصة قصه لو كان جبار وعالي ودعنا الخط تريد ان تكون مسطحا فهم وكذا سيدنا موسى الرجل لا. هل بلغ بالرسالة انا ذاك لا لا لا ما لا لا لا, لا. كم عام تقريبا كان 30 سنة؟ ما ما كان نبي لا لا, لا, لا نبي كيف سيكون نبيا بالضبط, بالضبط, لكن بالضبط ما الذي فعله قانون فرعون ليقتص للقتيل وهو من الاقباق يعني هو دا. من سلاله او دا. من جنس افضل من من, من, من الوافدين الذين الذين جاءوا يعني <تصفيق> الذين جاءوا هذه البلاد ما نعم. بالضبط نعم نعم ماذا صنع قانون فرعون يجب أن يقتل سيدنا موسى يقتل وما الذي تم الله ده لكن الله موسى لأن الله القى عليه المحبه وصنع على عين الله فلا تصد فرعون ولا الدول لا الثمانيه ولا النظام فيه. العالمي الديني الطاغيه هذا الحلفاء هذا ما الحلفاء هذا الحلفاء ذاك ما خاطر سيدنا موسى لا يستطيع لا يقدر على هذا سبحان الله أطلع. مع انهم كثر لي. وهم قله هذا رسول الله وكريم الله ومصنوع على عين الله وورقه المحبه على كل من يراه فعليا. وهذا الذي نحياه الان فضيله الشيخ اللي هو نحن قله وهم كثر طب ومتى كانت القبده والكسره يعني ما دي موسى الوحد وجوه لا. مصر كلها ايه اللي حصل فيه لا يعذب الحق نصيرا جاء من اقصى مدينة رجل لان هي يا موسى ان الملا يستمرون بك ليقتلوك فاخرج اني ذكر من المصحيد الخبر انتشر موسى قتل واحد بدا بالرائحه تفوح بدا لسماع وكان يقن ان كان بن سي غطى على المساله عشان ما ينتشرش لان رأوا ان موسى هو النصير له وهو الناصر له بالواحد ينصر من يعني يعني نقف عند وصف القران الكريم رجل يسعى ها وصفه بالسعي يعني يعني جاء على همة وسعي ويقال ان هذا هو الرجل المؤمن من هذا الرجل يقال ان رجل المؤمن من, آلف من آلف لا نزل نزل فيه, فيه سورة غافر او سورة المؤمن هو, رجل يقال أنه, هو, يقال أنه, هو يقال انه هو يا موسى ان الملأ ياتمرون بك باقتلوك فاخرج اني لك من النصر ايوا ملأ ملأ فرعون املاء ملأ الأقباط أم فرعون الله هم هي هم من موسى خلاص خلاص القديم ان يقتل هذا كمان هيقتل كمان احنا ربيناه وقال لهم فرعون ما يصدق يعني لا لا هو ومتصدر <تصفيق> <ومطادر> اي دليل <تصفيق> من ربك فينا وليك والله ما تعمل لما هذا هذا جاهز تماما المهم فخرج منها خائفين يترقب. هنا يعني نقطة بسيطة. اسمها على كثر. كان المنطق أن يذهب سيدنا موسى إلى فرعون مم. يرتمي في أحضانه حتى يحميه من. تآمر في أراء تقول أن موسى لما كبر غادر القصر وأصبح ولاؤه لله وللوحداني ولبني إسرائيل وليس لفرعون. ترك فرعون. هلا فرعون. ترك فرعون. الحمد فهم لم يجتمعوا أقروا أنا خلاص لك أنت من قتل إن الملأ يأتمرون بك بيقتلوك وعندين يقتلوك وعندين أنك قاوي فهو يقبض عليك وتقتل فأخرج إن مثلا صحيح أول مجال فأخرج الله على إيه اتجاه الحجاز راح شمال الحجاز جنوب فلسطين هناك على حراف الشام هناك في منطقة ما بين الأردن ويعني المنطقة هذه سبحان الله هناك على إيه على مأمد يعني. عبر سيناء وخرج ووصل ما سبحان الله سبحان الله فخرج منها خائفا يترقب خلاص قال ربنا جني من القوم الظالمين لأن هذا ظلم بين فرعون طاغية وحاشية إغتضاء وناس مجرمين وبيستدل الناس اللهم من الجنين منهم هل هذا درس نتعلمه هنما نجد الظلم نغادر ونترك آه آه سبحان الله المصلحين في الأرض ألم تكن أرض الله وسعة فتهاجروا فيها ومن يهاجر في سبيل ده يجلس الارض مراغما كثيرا مساعة لأن الرجل لما عصى ربنا في الارض وقتل تسعة سنة قال اترك المكان وروحها مكانتين فانت لما تتابع ظلما بينا في مكان لك ان تترك المكان في مكان تمارس فيه نعم سنحن نتوقف عند هذه النقطة ونتنقى بعض <تصفيق> بعض الأسئلة أهلا المشاهدين والمستمعين. عزاء أن تكون في صميم البرنامج فيما قلنا حتى لا نستبق الأحلام إحنا نحن لسا عند المرحلة الأولى مولد موسى وخروجه من مصر هذه المرحلة الأولى في قصة الكريم لتكون الأسئلة مشاهدينا الكرام مستمعين العزاء في المرحلة الأولى من قصة يدنا موسى فيما قاله داع الإسلامي الكبير صدرت الشيخ الوسادة الدكتور عمر عبدالكافي لاستضاح نقضة او لاضافة معلومة او للاستفسار او للاستبيان نرحب باسألتكم واستثارتكم على هذا الفصل تقولوا معنا صفوة الصفوة شاهدين الكلام مستمعين العزاء مرحبا بحضراتكم مرة اخرى ومعنا نرحب بضيفنا الكريم دار الاسلامي الكبير فضلك الشيخ والسلام على الدكتور عمار عبد الكافي مرحبا بصدرات الأخرى حسنة. ومع السلامة المشاهدين معنا الأخ أبو عبد الرحمن من الفجيرة السلام عليكم ألو وعليكم السلام وعبد الله وبركاته مرحبا سيدي خفض صوت التلفاز بعض الشيء إذا سمعت حاضر. فضل السلام عليكم دكتور عمار وعليكم السلام وعبد الله وبركاته لو سمحت عندي وقفات في سورة القصص خفص هذا التلفاز بعيد عن ابو الرحمن الان جيد جيد تفضل يقول رب على واوحينا الى ام موسى ان ارضعي فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ما إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين جميل. من ظاهر اللفظ يبدو أن سيدنا موسى عند مولده كان في مأمن كان في مأمن. بدليل مأمن. مأمن. أم أرضعي أو حين أم أرضعي. ورضاعة عملية تحتاج دي هدوء نفسي وسكينة والخوف كان عليه في المستقبل بدليل فإذا خفتي عليه وإذا ظرفي لما المستقبل من الزمان فهل هذا المعنى يعني يفتقيم؟ طيب بارك الله فيك الله. شكرا لك أخ محمد بن رأس الخيمة السلام عليكم, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحياتنا يا محمد والدكتور عمار عبد الكافي يعني انفع صوت الباب الشيء تحياتنا يا كستاذ محمد والدكتور عمار عبد, عبد الكافي بارك الله فيك صدى الله يخليك. السؤالنا هو كيف تتعارض النفس البشري عند هذا أم سيئنا موسى عندما ألقته في اليم مع أمر الله سبحانه وتعالى أن ألقيه في اليم نعم سي... والدت للسيدنا موسى هي امرأة وهي امرأة بشري مم. فكيف تعرض النفس مع امر الله سبحانه وتعالى تعرض؟ لا كي... يعني بقصد انا كيف النفس البشرية استجابت لامر الله سبحانه وتعالى وتغلت عن العاطفين جميل شرع وطبع نعم طيب حاضر السؤال الثاني لو سمحت طب في الحلقة الماضي كان في حديث على سيدنا داوود وكان هناك كلام وانتهت الحلقة على على أن نكمله اليوم سيدنا داود انتهى من زمن بعيد من زمان بعيد طبعا. سيدنا سليمان سيدنا سليمان سيدنا سليمان, سليمان. سليمان, سليمان. سليمان. سليمان. فماذا حدث في الحلقة؟ والله ما حدث أنه انتهت الحلقة الحديث حول الجن عند سيدنا سليمان وموضوع برنامجنا الصفوة ليس الجن أبقى ليس كذلك تمام فلهذا يعني توقفنا عبدالعنا في قصة جميل أو صفة الجديدة لأنه ربما يتساءل بعض المشاهدين هذا حول ال... انهاء الحديث مع عندنا سيدنا سليمان انتهى تقصنا سيدنا سليمان لكن الجن ليس الموضوع على البرنامج لو نحن تكلمنا عن الجن من داخل صورة الجن وهذا ما قاله الله عن الجن أما ما قاله الغير عن الجن أنا لا أعرفه أنا أعرف ما قال الله عن الجن أما ما يقوله الغير عن الجن طالما ليس في آية من كتاب الله ولا حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أما من شعر على انا في الآخر المجمل يعني بالمرة أن في حياته امرا غير طبيعي فعليه في سورة البقرة فيقول صلى الله عليه وسلم لا تستطيعها البطله البطله من والمشعوذين والأعمال والكلام هذا يعني إذا كان يعني البيت اللي تقرأ فيه سورة البقرة بيت تفر منه الشياطين لا عشان يعني إن شاء الله يبقى كده هذا هو الشفاء. أما يجيب المطر إذا دعاه. وإيش السوء آه. مع الله. لا والله طبعا. لا والله. طبعا. لا طبعا. لا. طبعا. أخي عماد من الشارقة السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. داعي كبير شيخنا شيخ عمر الله أكبر عزيز الشيخ أه... فقط سؤال بصورة الكهف لو استبقش بالأحداث فهي ربط ببداية ومولد سيدنا موسى أه... وصاحب العبد الصالح مر بثلاث مراحل سيدنا موسى أه... السفينة اللي خرقه والجدار اللي أقامه والغلام صح بس الربط هي تقريبا موسى كامل الخرق السفينة أشير إليه كأني هو وضعه في اليم م. ففي هيك في هيك ربط ولا في ربط لوحة لو بارك الله فيك ما شاء الله لا ما شاء الله المريدين اليوم مصحصحين معنا ما شاء الله مستعاضين ما شاء الله جزاك الله خير شكرا إلى العراق أخ النزار السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا تفضل يا سؤالي للشيخ أولا أحب أكمي على الشيخ أنا من أشد المعجبين به. الله يبركي وريد أحب أن يقول لك يعني أنه إذاتي تمت على إيدك والله العظيم الله يرضى عني شرفنا يعني حتى بدت على إيدك الشيخ يعني الله يبركي وعينا بهذا الشيء أكرمكم الله الله يبركي سؤالي الشيخنا إنه كيف تم بحائلة أم موسى بحديث أم بوحي كيف طيب مرحبا يا ديدي شي قصير ما شاء الله, الله. في اخر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم دكتور عبد الكاف. مرحبا يا اهلا سمع عليك السلام, عليكم. السلام الله وبركاته استاذ محمد مرحبا سيدي عليكم السلام لا تدخل آه قصت سيدنا موسى بقضية التوكل على الله عندما قال أمرها رب العالمين بأن يلقيه في اليم وتتوكل على الله كقضية مثلا إنسان يريد أن يتاجر بالتجارة ويقول والله أنا لا أدخل هذه التجارة خوفا من أخسر يا أخي أنت تاجر وتوكل على الله فرب موسى رزقه عند فرعون. فانت ادخل في تجارتك وتوكل على الله ما شاء الله فقضيه العقيده الايمانيه بالتوكل في عند سيدنا موسى ام سيدنا موسى بان القذفه في اليم نعم وان يتاجر الانسان ويتوكل على الله وان يتوكل على الله في كل الامور ونعم بالله اللهم من, من المتوكلين انا وعيد اخي محمد فيما قلت ما شاء الله عليك بارك الله فيك لا لا لا ات الى تونس ثونيه ما شاء الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله عنا كل خير وعن برنامجنا ونشكر ونشكر الدكتور عمر عبد الكافي وان شاء الله ينفعنا بيكم في الخير شاء الله يا رب سؤالي عمر عبد الكافي السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله أن الله أنعم علي اليوم مستجرب لدعاء كنت أدعوه من وقت طويل أن أكلمك مباشرة الحمد لله رب العالمين الحمد لله ورحمة الله فيك نحن الله بأمك إن شاء الله سؤالي هو أن كل ما قرأت هذه الآيات يعني استفقتني عندما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحق بسم الله الرحمن الرحيم فإذا خفت عليه فألقيه في اليوم وكل الأوامر التي تأتي بعد ذلك من الله سبحانه وتعالى إلى اليم فليلقيه اليم وبالساحل هي يعني أوامر مثلا اليم ليس مخير فيه يعني هو مجبر أن يحمل موسى إلى حيث أمره الله مم. الأمر الوحيد الذي يكون فيه مخير هو الموجه إلى أم موسى فإذا خفت عليه فألقي يعني إذا لم إذا لم تخفي عليه أو إذا لم تتوفر المشيئة لك فلا تلقي يعني هم نستدل أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يخير في أمر الله سبحانه وتعالى أنا تستقسم دائما هذا المعنى في هذه الأيوة لا أعرف إن كان هذا الفهم ما يمكن أن يكون صحيح أو لا الله فيك آه آه الله يخير جزيك أنا أشكركم كثيرا وأشكر بالذات الأستاذ محمد خالد لأنه فعلا يقوم أحسن مقام للمشاهدين في أسئلاته فبارك بارك بارك الله فيه ونفعنا الله بكم إن شاء الله وكالاته صحيحة إن شاء الله اللهم, <تصفيق> اللهم, اللهم دلوقتي دلوقتي العالمين ما شاء الله عليه عليه السلام عليكم ورحمه وبرك الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله لا يعلمون السلام عليكم السلام الله الحال الحمد لله نعمل حال عمر كيف الحال يا مرحبا نعمل حال الله الله يرضى يا رب الله سؤالي بسيط دكتور النبي موسى عليه السلام لما هو يخاطب الله سبحانه وتعالى يقول فحلل عقله من لساني دفقه قولي آه. يعني هل هو ترى يعني لغته غير او كلامه كان عشان تقيل او هذا بس السؤال لاك الله خير هو ماشي جزاك الله خير ودي اجاكم قراءه مثله نجمع هذه المجموعة ثم نترقب مجموعة اخرى فنشكر الأخ أحمد حبيب على التلفون ونوع بين الدوائر العربية. جميل يا أبو محمد. بعد شيء دايد من هنا إلى هنا, هنا, هنا الأخ أبو عبد الرحمن من الفجيرة. هل كان سيدنا موسى في أم سيدنا موسى كانت في مأمن وهي ترضعه لأن رباتها تحتاج إلى مأمن وكيف كان فرعون يذبح الأطفال النجدة. المأمن الحقيقي أن تكون في معية الله وإن كان ظاهر الأمر يرى غير ذلك. أهل الكهف قال فأو إلى الكهف هذا كهف ضيق مظلم ينشر ينشر لكم ربكم الرحمة فليس في القضية بسعة القصور ولكن بسعة الصدور القضية مش يعني, يعني, يعني كان ده وقت تربع مثلا نعم. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعمي طبع. عنها عيون الجند حتى تردع فأرضعت وبالذات الأيام الأولى الثلاثة التي يأخذ فيها الولد المناعة الطبيعية لأنه طبيعي انهم يعني يذهبون يحضون حذو القابله تمام جميل يسيرون حذو القابله لكن الله عز وجل اخر اخبار هؤلاء القوم لانه يقال ان القابله التي جاءت الى الى ام الكريم فلما نزل موسى على يديها رأت في عينيه بريقا فاحبته فقالت للجند ليس هذا بولد سنفضه الى ان كان يصرخ والد يصرخ يعني كيف أن تسكت الأم والد مولود يعني فمعروف أن هذا ولد له فسبحان الله عم الله العيون حتى جاء الوقت الذي ألقته في اليوم في في في فأنا أقول أن الهدوء كل الهدوء والأمن كل الأمن في معيه الله حتى وإن اجتمع الناس عليه كجميعهم صح. لكن فإذا خفت عليه إذا يعني ادت شرط من المحتمل ألا تخاف عليه مثلا لا لا لا فإذا خفت على أول ما الجنود دخلوا لأخذه القيه أنت في اليم فقال العلماء المفسران جابت الصندوق وضعته رابطة في حبل على وتد على حفة النظر عدة العدة يعني العدة. إذا للتحقق الأسباب, آه. اتخذ الأسباب. إذا للتحقق نعم آآ يعني الأخ عبد الرحمن عزيزي وقال إذا ظرف لي ما من الزمان وأنا أزيد له أطفد بصرفي منصول بجوابه مبني على الفتح لا حان الله أم الأعراض تمام تمام الأخ محمد بن رص الخيمة كيف أه... تقبل نفس سيدة... أم سيدنا موسى وهي أم الشرع إلى كيف تغلبت على الطبع الإنساني أولا ده... نحن نغلب طباعنا الإنسانية على شرع الله سبحانه وتعالى لأننا ما ربينا حق التربية على كتاب المسنة نحن تربينا على عادات وتقاليد يعني مثلا مثلا ولان اخي قد دعاني الى عرس ابنته وان هذا العرس فيه راقص وفيه مغنيه وفيه كذا وفيه كذا نقول له لا كذا بكل الناس فمن ارضى الله بسخط الناس رضي عنه الله ارضى له الناس ومن اصخط الله بغضى الناس سخط عليه الله واسخط عليه الناس فقضيت أن هذه الصفوة هؤلاء الصفوة هم الذين يغلبون الشرع الرباني على طبع الإنسان نعم هذا ديدنهم وهذا آه. محور برنامجنا مع فضيلاتكم بالاذاع بالاذاع وكذا شرعنا مع حضراتكم الاخ امد من السارقه يعني استبق الأحداث بمسألة سيدنا موسى والعبد الصالح اه تمام سوف ناتي الله, الله كما الوقت لفظ من العراق كيف أوضح الله سبحانه وتعالى إلى أم سيدنا محمد يعني ما عن طريق إلهام أو منام أو قر في قلبها هذا يعني أعرف بالطريقة لكن علمت أن هذا أمر من الله الوحي له صور يعني له صور شاك يكلمه الله نعم نرى أو, أو, أو, أو بالمنام لا لا لا أخي محمد من سوريا يعني قصة التوكل, التوكل هذا على هذا هذا جميل آه يعني نحن متوكلون لا متوكلون آه. المفروض أن نكون هكذا. المفروض نكون متكرر. نغرس الحب ونغبس البذرة ونراعي ون ون ونسقي ونراعي ونعمل تجارة ونعمل دراسة الجدوى وبعد سبحان الله كما أعذر الرسول الصحابة في بتر هذه هذه هو هذا هو الأمر ثم يأتي ثم النص ثم تاق عقلها يعني أخذ بالأسماء. أخذ بالأسماء هذا جميل. والتواكل التواكل هو عدم الأخذ بالأسماء ثم يقول قد تورت له منجب يقول قد تورت. قال عمر بن الخطاب للرجل لما لا تكون القراب الصحيح وليس القراب الكاذب ما هي صحيح اخت من تونس تقول فما لمحيا لحظته من قوله تبارك وتعالى فإذا خفت عليه فألقي فاخفت فيها تخيير لكن فألقي فيها أمر فليلقى في اليم فيها أمر من الله لليمن ليس هنالك تخيير لا لا, لا, لا. هل الانسان فقط هو نعم نحن نحن نحن بطبيعة علم الله السابق للطبع الانساني أنها سوف تخاف فيقول لها عندما يعني يدب الخوف إليك هذا الخوف متمثل في جنود فرعون الداخلين إلى البيت الأخذة هذا هو الخوف فعل خيط الياب هي مخيره هنا اما ملاحظة الوقت سونيا فيلقه اليم اه هذا امر هذا امر من الله غير مخيف اليم كما كان مع يونس يا يونس يا حوت انثلت لك يونس انثلتك حافظا بيونس وأرسل يونس وان ارسل يونس تكعا اه في القضية نفس القضيه ايها اليم ما ارسلته اليك هذا الطفل لتغرقه بل القيه هناك على على على على, على ساحل فرعون هذا امر نعم نعم لأن الأكوان صارت في خدمة يعني هذا هذا الذي صنع على عين الله سبحان الله ما سبحان الله على بقول يا أرض طاعة تقربي يا أرض المعصية تبعدي يسخر الماء الطبيعة المطر طبعا المطر لما نزل في في في في بيت عمله سبت الأرض من تحت أقدام المسلمين وزلق الأرض من تحت أقدام الكافرين وهذا أرضه هذه نفس الأرض نفس المنطقة نفس المطر نفس الجندي نفس جندي معه وجندي على سبحان, سبحان الله ربي, ربي. فكرة. لأن الخلق والله، على مدرد الكون والله. آه لو أخلصت الأمة، لو كان مليار وتسومن من المسلمين ذبابا، طنينهم يقتل أعدائهم، ذبابا. صحيح مسا. بارك الله. والصحابه الذي دعا الله سبحانه وتعالى أن آخر الشمس في هذا. سيدنا وشح. بدنا وشح. واخرت الشمس وخرت الشمس علا يا اختي يوسف خبرينا قال شوقي فيها كته انا, أنا, أنا لا خالص من الشرقه فحل العقبات من لساني كلام سيدنا موسى كان بها سوف هذه في بيت الرساله ده فين هو بيسبق أحداث عشر سنوات عندي نفس... سؤال <تصفيق> لسه احنا <تصفيق> هنزل تركنا سيدنا موسى هناك عند ماضيا ولسه في قد ما نشوف بنتين ويتزوج ويقيم ويشوف يعمل ايه وبعد ما نرجع العلية استبقى عشر سنوات مسبقة إن شاء الله نكون من أهل الدنيا إن شاء الله الجمعة جزية هنشرح له العخدة برسله فيكم وفي معنا اتصال هاتفية السلام عليكم أخت أم عبدالله من أبو دابو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله حضرتك أستاذ أحمد الحمد لله ويارب بلق سلامنا للدكتور واللي... يعني نقول له يعني احنا فخورين بيك قوي الله يبارك فيك الله يبارك في عمرك بس كان عندي سؤال بسيط واحد بس يعني نعم. احنا يعني احنا همناك امه دلوقتي خوفنا على اولادنا اخاف عليهم اقوم بالليل اشوفهم اخاف لا يطلعوا اخاف لا يروحوا اخاف يحصل لهم حاجه بقت عملية خوف الام على ولادها في الوقت الحالي هو يعني الوسواس اللي ممكن يطلعها من الصلاة يدخليها وهي وقتها بيطللي والله انا خايفها على ابني داية نعم نعم اعرف حضرتك ازاي نعم فازاي الواحدة مننا يعني الحمد لله يعني الواحد على قطمة بيقدر بيبع قريب من ربنا ازاي اشيري الخوف ده جميل السؤال ما شاء الله الله يخلي ربنا يبارك بارك الله فيكي طب الخوف امر فطري ولكن الخوف الزائد ضعف ايمان الخوف الطبيعي امر فطري يعني طفل بدأ يتقلب في الفراش فجي على الفراش وهيقع خافت الامة او خافت الامة هذا خوف فطري لا احاسب عليه ولا ينقص ايماني لكن امر فطري لو الأولاد ذهبوا الرحلة مع المدرسة احتمال الولد يقفز من مكان عادي فيقع <تصفيق> فلا دعا لأنه يذهب إلى الرحلة لا, لا لا لو ركبنا الطائرة احتمال الطائرة يحصل أنها تستطف أو تقع لا لا لا دعا لنركب الطائرة لا ده هذا ضعف الإيمان هناك فرق بين الخوف الطبي الذي لا حساب عليه ولا عقاب هناك خوف دليل على ضعف الإيمان هذا هو الخوف الغير مستحب نعم الله معنا <تصفيق> <تصفيق> معنا اتصل هاتفي السلام, السلام عليكم السلام عليكم عبد الغني مرحبا كيف الحال الحمد لله نعم الحال مساء الخير يا شيخ يا مرحبا السلام عليكم كيف الحال نعم الحال نيدي ذكرنا قبل قليل يعني ولم تكمل اعتقد قد الله تعالى وأصبح فؤاد فؤاد أمي موسى فارغا لولا لا ربطنا على قلبه ان كانت تبدي به نعم نعم ف يعني نريد ولو شرح شيء من التفصيل عن الفؤاد والقلب حاضر حاضر نعم نجيب الفؤاد القراء الفؤاد هو مكمن الحب يعني مكمن محبة الأم لهذا المولود الفؤاد الذي يخص مسألة المحبة محبة الأمومة لوالدتها أما القلب الأولى أربتنا على قلبها قلبها كله بما فيه بالنوازع وأفكار وأراء وو إلى آخره والمعنى العام لكن الفؤاد سويداء القلب الذي تخص مكانة الإبن من أمه وهذا هو مكمن المكان الذي يهتز أو يثقل لو لا ولأ ربط الله على قلبه لكي لا تتقلب بعد ذلك ثبت قلبي فهو القلب ثم قلبا لأنه متقلب يتقلب لأنه تمام نعم آخر مح آخر محمد من السالقة السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سعدكم الله خير وجزاك عندي سؤال قد يكون عن يعني البرنامج ككل الشيخ كان تكلم من قبل أن صفة الصف وصفة عامة فتكلم عن أنهم هجئوا من قبل الله عز وجل حتى تكلم عن بعض الصحابة الكرام عن صفاتهم قبل الإسلام كيف أنهم كانوا مختلفين في صفاتهم في أخلاقياتهم في, في سلوكهم ثم هجئوا بطريقة مؤينة أن يصبحوا على هم عليه الآن أو ما عرفنا عنهم بعد ذلك فالسؤال هنا ما ذنب الآخرين الذين لم يهيئوا يعني هؤلاء هيئوا سواء أنبياء أو صحابة كرام هيئوا وكان فيهم بعض الأشياء التي أدت الى هذا الامر هذا اعطاء من ربي يؤجر عليه بعد ذلك من قبل الله عز وجل هو اعطاءهم وهو يؤجرهم اريد تفصيل بسيط في هذه الجزئية ما عليش ما عرفت تحبر لكن ارجو النات الشيء الثاني انه النبي موسى عليه السلام لا. له مواقف مع الله عز وجل كثيرة فأخذ الألواح وأخذ ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره وقتل الرجل في حين أنه ما عوقب لكن يونس عليه السلام مرة واحدة بس خرج من أجابا فألقي في بطن الحوت وأخذ يسبح الله عز وجل هذا الشيء يحتاج إلى بعض التفصيل عايزة. يعني يا حاجة. حاجة. شكرا يا أخي بارك الله فيكم هذا شكرا لك مسألة التهيئ للصف والأنبياء والمصر والصحابة حضرتك لا حاجة. الـ الـ الـ الأنبياء شيء والصحابة والأكلح شيء أخر طيب الأنبياء والرسل هذا الصفاء ما فيش واحد كده يا عشان هو مواصفاته كده فربنا اخداء الله اصطفى من الاول لا دخل لهم في هذا لا لا لا لا دخلهم على عين ذاك ككريم الله موسى لا. هذا امر اما الصحابة فطرقوا باب الله عز وجل أبو ذر كان قطع طريق وخالد بن بعليل كان كان محارب جند مرتزقة وابو الخطاب كان كان جبار في الجهلية ويخبص الناس ويلطش في الناس ولكن حقيقة. لما طرقوا الباب وايقنوا يعني وفهموا الاستمحى في قتل وفهموا يعني معنى لا اله الا الله بصدق الله سبحانه وتعالى غير حالهم الى احسن حاله واعتبر طريقه بفضل الله عز وجل نسألت موقف سيدنا موسى مع الله ولم يعقب اما لا دلست في نهاية قصة سيدنا موسى ان شاء الله سوف نشرحها تفصيلا لان اعنا في مواقف سوف نمر ونعلل كل موقف ان شاء الله دعاء في هذه الحلقة دعاء دعا ان شاء الله, الله, يديدن الله, يديدن الله, الله. الله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرت ولا مريضا إلا شفيت ولا عسيرا إلا أسفرت ولا كربا إلا اذهبت أمين. ولا أما إلا فرجت أمين. ولا دينا إلا قضيت ولا ضالا إلا هديته. ولا ميتا إلا رحمت ولا مسافرا إلا غانما سالما لأبيه إلا وقد ردت اللهم ارزقنا قبل الموت توبه زي. ولحظة الموت روحا وراحا وبعد الموت إكراما ومعصرة ونعيما اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين بالأزواج الصالحين وأبنائنا بالزوجات الصالحات وهيئ لهم من أمرهم رشدا يا رب العالمين اللهم أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا أثرنا ولا, ولا تؤثر علينا اشرح صدورنا نق قلوبنا بيض يوم القيامة وجوهنا ثبت يوم القيامة على الصراط أقدامنا أعطنا كتابنا بأيماننا ولا تعطيه إيانا بشمائلنا أم. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فرد دبلهم سوءه إليه وارفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين اللهم كن مع ابنائنا في فلسطين المحتلة أم. اللهم أعيد علينا المسجد الأقصى اللهم أمن إخواننا هناك يا رب العالمين أطعمهم من جوع وقصهم من عرج وأمنهم من خوف وانصرهم من هزيمة أم. وقوهم من ضعف اللهم أمن إخواننا في العراق الشقيق، اللهم أعيد عليهم أرضهم واجعلهم على قلب رجل واحد وطرد عنهم شياطين الإنس والج من المسلمين في مصر قد أبدو ومغربيا بخدمتنا من تاريخات من السعادة الإجماعيين على سيدنا محمد وصحبي وصحبي وصحبي شكرا شكرا. رب شكرا لفضلكم ونخالق الخدم. بسم الله الرحمن. متابعينا نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعم الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر الكافي حتى يضمنا لقاء جديد مع صفوة الصفوة نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.